فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير لكات شرعية والدم المسبوح السائل ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته فإن اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو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 وما فيها من دلالة على الحق ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى ويشترون بتثمالهم لها عوضا قليلا كرئاسه أو جاه أو مال أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار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 بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فامنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي جانب بعيد عن الحق من فوائد الآيات أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيد العقل ومتابعة من سبقهم في ظلالهم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 وأما المباحات فكثيرة غير محدودة وهذا أيها الإخوة من نعم الله علينا فلا بد أن نعرف هذه الصعاب التي وسع الله بها على هذه الأمة وأن نبصر الناس برحمة الله فإن المرأة حينما يعلم هذا فهذا مما يزيد حبه لهذا الأمر وهذه الآية الرابعة والسبعين بعد المئة فيها تهديد خطير للذين يكتمون العلم ولا سبيل إلى هذا إلا ببث العلم ونشر الدعوة وتبليغ هذا الدين وإذا الإنسان لا يقلد بل عليه أن يجتهد في كل مسألة وأن الإنسان كلما اجتهد في المسائل كلما ازداد أجره وثوابه عند ربه والمولاه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين